3- استمع إلى النص وأعده أحب الحيوانات مرحباً أنا مصطفى أنا أحب الحيوانات ويوجد في بيتنا أسماك مختلفة وببغاء وقط أعطيها الغذاء كل يوم بانتظام أنا أشفق على حيواناتي مثلاً عند المرض أذهب بها إلى الطبيب البيطري للعلاج في هذه الحالات أكون حزيناً لأني أخاف من موتها الحيوانات أصدقاء لنا سواء كانت في البيت أو خارجه نحن لا نرمي الأطعمة الباقية في سلة القمامات أبداً لأننا نعطيها للحيوانات